لله الرحيم الحمد لله رب سنتكلم ل على ا م ا النبي الأمه محمد أجمعين وصحبه وعلى آله ن س اليوم على سنن الوضوء بعد أ ن انتهينا في الدرس الماضي من فرائضه و أ ر ك ا ن ه و أ و ل س ن ة من سنن الوضوء هي السواك و أ ص ل في سنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل وضوء كي أي ارى ا ايجار ب فروه ا ل خ تعليقا لصيغة ا ز م نعلم ونحن التعليق الذي ي ذ ك ه صحيحه بصيغة لها وهذا ا البخاري الجزم المتصد المتصد الاثنان لصيغة خلاف مرات كثيرة في في حكم حكم الموضوع تكلمنا عنه الأحاديث التي تكون معلقة ويرويها بغير صيغة وسياتي معنا روايات أ خ ر ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بالسواك عند كل صلاه ولكننا ا ل آ ن نتكلم عن سنن الوضوء فمن سنني كمال السواك لهذا الخبر الصحيح الذي رواه ا ل إ م ا م البخاري رضي الله ت عنه ا ل ى ع لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل وضوء ومحله اذا اراد الانسان ان يستاك من اجل الوضوء متى يستعمل السواق اين يكون محله محله في الوضوء على ما ق ا ل ابن الصلاح وابن النقيب في ع ن د ت ه بعد غسل الكفين بعد غسل الكثفين وقبل ان يتمضمض او يستنشق ي ن ج ب له ان يستعمل السواق والذي ذهب اليه بعض اصحابنا ان محله قبل ا ل ت س م ي ة أولا أمور وبعد تكون وهذه ذلك يستاق اجتهادية اجتهاد يسمي تثميته تبطير حتى بعد ثمه فالخلاف ي ه أصحابنا رضوان ا ل عليهم ه ف بين ا ل غ ذ ا ر ي والماوردي و ا ل ق ف ا ن الذين ذهبوا إ ل ى أ ن ه قبل ا ل ت س م ي ة وبين ما قاله ابن الصلاح وابن ا ل ن ق ي ب في أ ن ه بعد غسل الكفين قبل ا ل م ض م ض ة و ض ر ع ئ ب ا ل ك ت ن ي ك و ن بعد ا ل ت س م ي ة هذه م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة بين أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم وايا كان ت و ن جرينا على ما جرى عليه ا ل إ م ا م الغزالي و ا ل إ م ا م الماوردي و ا ل إ م ا م القفال مثل قبل ا ل ت س م ي ة أ و على ما جرى عليه ا ل إ م ا م ابن الصلاح و ا ل إ م ا م ابن ا ل ن ق ي ب فهو في ب د ا ي ة ا ل و د و ء قبل ا ل ت س م ي ة ام قبل المضمضه بعد غسل الكفين وعلى كلا الحالين فهو في اول, إذا في أول وضوء نندب ان يأتي بها اثناء الوضوء. أول من التسمية. إذا كانت بها له الوضوء قال اولى التسمية التسمية وهو اذا يأتي إذا تركه الإنسان تركها في أ و ل وضوء يأتي ب ه ا في أ ث ن ا ء الذي و و فالسواس ض ء إ ا تركه ف أول وضوء أن يأتي به في أثنائه من أولى لأن وضوء السواس من في ي به بار قاله ص د ل ذ ت ه أ ا و و الامام ل ا ل أ ذ ر ع ي قال متفقها من قبل نفسه ولم ينقله عن واحد من أ ص ح ا ب ن ا ب ض و ا ن الله عليهم وهو ونجو شيء حسن. في ينجب حسن الحالات نقول بعض وقد نبهت على هذا مرات ك ث ي ر ة لا ي ع ن ي بذلك ا ل ن د ب أ ن ه من قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما هو المعروف في أصول اصول ل المندوب الذي ندب إليه النبي عليه ل ف ق ا ندب ل ا ة ا س ل الفقر م من سنن ا ن وإنما مرادنا من الندب يكون ب ي عليه يستهد عام الصلاة والسلام هو عام ذلك هو ما مما قد ي ه ا ل ف ويقسه وقد يكونه غيره على بقول من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ا ل ف ق ه ا ء و يندب هذا ليس مرادهم أ ن هذا قد ثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا هو مما ا س ت ح ت ن و ه بناء على قواعد الشرع ا ل ع ا م ة أ و بناء على قياس قد ذكروه واما كيفيته قال يندب ان يكون عرضا لما رواه ابو داود في مراسيبه اذا استكتم فاستاكوا عرضا ولكنه لو استاك طولا يجزئ إ ل ا أ ن ه قد يؤذي ل ت ه فيبنيها ولذلك وجب له أ ن يستاك عرضا حتى لا يؤدي الاستياك به إ ل ى إ د م ا ء ا ل ل ث ة ويحصل الاستياك ب ك ل شيء حسن يقلع القلح الموجود على ا ل أ س ن ا ن ف ا ل غ ا ي ة من ا س ت و ا ك ي تنظيف ا ل أ ن ا ن ابن خزيمة وحبان في عن النبي على عليه صلى الله ما خزيمة صحيحيهم رواه و في س ل م أ ن ق ا ل استواك مصارة للفمي م و ض ة ع جرب ف ا ل غ ا ي ة من ا ل ا س ت ي ا ق هي تقصير الفم و غ ا ي ة أ خ ر ى د ي ن ي ة أ ل ا وهي ترضاء الرب فهو يعمل في ع م ل ي ن ا ل أ و ل ي ف ه ر الفم وثانيا يرضي الرب ف إ ذ ا ا ل غ ا ي ة منه التي يجنيها الانسان عاجلا ا ل آ ن م ب ا ش ر ة هي تقصير الفم وتقصير الفم كما يكون ب ا ل أ ر ا ق يكون ب أ ي عود من العدام مما ع ل م ه ا ل ق ا ب ل ي ة لقلع الاوساخ التي تترتب على الاسلام وتكون م ت ع ل ق ة بها و م ن أ ء على ذلك قال الفقراء يجوز ا ل ا س ت ي ا ق بكل شيء خشن يقلع الاوساخ من الفم سواء كان بعود أ م كان ب ق ط ع ة قماش خشنه ام ب ق ط ع ة جلد أن بفرشاة ا لو ان ا ل إ ن س ا ن ا ت ع م ل ف ر ش ا ة ا ل أ س ن ا ن على أ ن ه ا س و ا ب يريد أ ن يشتاك بها يريد أ ن يحقق السنه ة ا ل ويتاب على ذلك قطعا لا خلاف في هذا ولكن ما هو أ ف ض ل انواع السواك الاكتياب يقع ب ك ل شيء خشن يقلع ا ل أ و س ا خ عن الفم لكن ما هو أ ف ض ل انواع ا ل س و ا ب الذي ي ت ع م ل ه ا ل إ ن س ا ن قالوا افضل أ ن و ا ع السواك هو الاراب لما رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أ ج ت ن ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من اراب فكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي س ت ع م ل ولذلك ا ل أ ف ض ل أ ن يحاكي ا ل إ ن س ا ن في فعله فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنحن نتاثى به في كل ما فعل ف أ ف ض ل أ ن و ا ع السواك أ ن يكون من ا ل أ ر ا ض ي لان النبي عليه الصلاه ة والسلام كان ل س م ي ت ع والسلام ب ع د أ ر ا ي ت ع م ل إ ن ن س ا أي شيء ي ت كان يستعمله ل الوتخ أثنانه خشنة هل بدلا ل ا ا عن و نفترض أ ن إ ن س ا ن ا ما كانت اصبعه خ ش ن ة تزيل الاوساخ من الاسنان هل لو استعملها الإنسان تعتبر ب م ث ا ب ة السواه وتتحقق بها ا ل س ن ة قال الفقراء لا لا تتحقق ا ل س ن ة بهذا ل أ ن ه ا ما تسمى مسواكا لا ل غ ة ولا عرفا نحن ن ج ي ز له أ ي شيء يسمى سواكا ل غ ة أ و عرفا ولكن اليد ما ع ه د في ا ل ل غ ة ولا ع ه د في العرب أ ن ه ا تسمى سواكا ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويسننه أ ي الوضوء السواك عرضا بكل خشن لاصبعه لا أ في الاصح أ ط ل ب ما ي ت ق ق فقد بها أبي السواك والسواك كما يسن للوضوء يسن لأشياء أخرى غير الوضوء فقد قرأتم جميعا في أبي شجاع سنية يسن يسن غير في للوضوء قرأتم أخرى يندب ا ل س و ا ك كل في حال على كل حال يندب ا ل س و ا ك هذه قاعده عامه ل السواك وإذا أراد, أن يقرأ القرآن السواك. وإذا أراد أن يكلم أن في السواق ك وإذا ا الصلاة ا م إلى يستعمل ولكن ا إذا أراد ا ك ذكرى ل يستعمل ل ه ا ا و د ب ا ليس و ا ك كل على حال ولكن معنى هذا أ ي ض ا أ ن يضع ا ل إ ن س ا ن السواك في فمه كما نراه من بعض ا ل أ ش خ ا ص صباحا متى حتى في ا ل ص ل ا ة يضع السواك في فمه لا ما طلب منا هذا لكن ي ن ب ي للانسان أ ن يستعمل السواك في كل م ن ا س ب ة يطلب فيها أ ن تكون ر ا ئ ح ة الفم ذ ك ي ة ولكن في بعض المواطن يكون السواك أ ش د استحبابا من هذه المواطن هذه اذا قام الانسان ث ل ى الوضوء كما مر معنا لولا عليه الصلاة ا س ل م ل ل و ان أ أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م ب ا ل ت و ا ك عند كل وضوء أ ي ل أ م ر ت ه م امر إ ي ج ا ب ولكن خفف عنهم ف أ م ر ه م ب أ م ر ندب الحاله ا ل ث ا ن ي ة التي وردت ي ه ا نصوص خاصه ة أ ن لذلك ا و ا كانت ح ل تبدا ص ص و ا خاصة ولذلك ك ن ت تجدت ع ب ا ر ا عند القيام في ا ل ص ل الصلاه ة و و كانت ا ل ة ن ف ولكل ركعتين من التراويح وغيرها ل خ ب ر الصحيحين لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة الحديث ا ل أ و ل الذي رواه البخاري تعليقا ب ص ي غ ة الجزم عند كل وضوء وهذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة في البخاري ومسلم عند كل صلاه نعم إذا أمرت بذلك أمر إيجاب. ولكن الشارع إذا بذلك إيجاب فأمره به أمر به ندب ولخبري الذي رواه بإسناد جيد عن رواه والسلام الذي الحبيدي النبي عليه الصلاة سبعين ركعتان ركعة بثواك ثواك أفضل ولذلك نص أ ص ح ا ب ن ا على أ ن السواك في ح ا ل ة القيام الى الصلاه من ا ل أ م و ر ا ل م س ت ح ب ة وكذلك الايه ن ي ل و ا ل ب خ ا ر ي وردت م م س ل ض فيها ع ه م ا نصوص النبي خ ا قام من النوم فاه باستواك الإنسان من لأن يسوس أي يدركه لأن حينما ينام تتغير رائحة م ه بسبب تجمع الريق وعدم دخول ا ل أ و ا ئ ي والتغير الرائحة قد يكون بسبب ا ل س ك و ط الطويل قد يكون بسبب النوم قد يكون بسبب مرض أ س ب ا ب تغير ر ا ئ ح ة فم ك ث ي ر ة فكلما وجد في فمه تغيرا في الرائحه ي ن ب له أ ن يستعمل الثواب و ل ا ت فيه أ ي أ ب س ط ا س ت م ا ل الثواب في تغير الفم أ ن النبي عليه الصلاه والسلام كان إ ذ ا قام من الليل يشوس فاه بالسواك وكان يضع له السواك فوق ر أ س ه صلى الله عليه وسلم فكان صفاه بالسواق يشو حتى تبقى رائحه فمه ذكيه ل قال في كل ا ستغير للإنسان فيها رائحة الفني عليه رائحة يستاكل صياسا على فعل النبي يندب عند والسلام من النوم اتيقاظه ولا يكره السواق ل أ ن قلنا يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يستعمله في كل حال فلا يكره له في ح ا ل من ا ل أ ح و ا ل تركه إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة نص عليها إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه أ ل ا وهي ح ا ل ة الصيام إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن صائما يكره له بعد, الزوال أي بعد الظهر أ ن يستعمل السواق وذلك لخبر البخاري ومسلم لخلوف فم الصائم أ ط ي ب عند الله من ريح ا ل م س ب والخلوف يتغير ر ا ئ ح ة الفم أ ي ا ل ر ا ئ ح ة التي تخرج من فم ا ل إ ن س ا ن أ ط ي ب عند الله تعالى من ريح ا ل م س ب ومتى يكون الخلوف متى تكون هذه ا ل ر ا ئ ح ة متى تظهر عند ا ل إ ن س ا ن في الصيام قال تظهر هذه ب ع ض الظهر لخبر أ ع ط ي ت أ م ت ي في شهر رمضان خ م س ة ا ل ث ا ن ي ة منها أ ن ه م ي م س و ن وخلوف أ ف و ا ل ل ه من ريح اطيب ل إلى ن س ك الخلوف فمصفائل أ عند الله من ريح المسك ن س ك و ت ى يكون بيّنوا الحديث الثاني أنه يكون في الخلوف أنه إ م ا الإمساء ء قبل ي و الدوار بعد الدوار ن بعد قبل إطباع ولذلك م ا ا بعد ز و و ا انساكا ل ل يصنى قال امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اجتهادا واستنباطا ي ق ر ه للانسان ان يزيل من فمه رائحه احبها الله تعالى وجعلها مكرمه له. له من خصوصيات هذه ا ل أ م ة التي اعطيتها أ ن ه م يمشون وخلوف أ ف و ا ه يتطلب عند ل عن من رحمته ا الشاكري و ج ه ب غيره من ا ل أ ل م ه الى جواز استعمال السواك في كل وقت ي ن من ا ل أ و ق ا ت سواء في ذلك قبل الزوال وما بعد الزوال و... في اجتهاد ان هذا الحديث لا يدل على ما ذهب اليه الامام الشافعي ولكل مجتهد نصيب وهناك كثير من اصحابنا من ذهب الى ما ذهب اليه ا ل ا ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة ابو ح ن ي ف ة ومالك واحمد من انه لا يكره استعمال السواك مطلقا لانه لم يرد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ص صريح بالنهي عن استعماله وما قاله ا م ا م ا ل ش ا ف ع ي رضي الله تعالى عنه وهو المفتى به في المذهب قال ل ه تفكرا واجتهادا من ظواهر هذه النصوص فاين اعترض علينا وقيل لنا لماذا لا يكون ا ل ا س ت ي ا ط حراما بعد الظهر قياسا على دم الشهيد لما ورد في فضائلهم أ ن ه م ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة و أ و د ا ج ه م ت ج ح ب دما اللول والريح مصر. فقال الفقهاء رضوان الله لول عليهم دم مصر ريح يحرم إ ز ا ل ة دم الشهيد لماذا لم نقل في التواب كما قلنا في دم الشهيد و أ ج ا ب أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليكم ب أ ن إ ز ا ل ة دم الشهيد ليست ب إ ذ ن ه هي ت ك ر م ة له قصه الله تعالى بها وليس له وزن في إ ز ا ل ت ه ا ولذلك حرم علينا إ ز ا ل ت ه ا هذا التعليم قالوا بناء على ذلك لو أ ن إ ن س ا ن ا جاء لانسان آ خ ر وسوسه رغم ان فيه يقع في المعصيه يكون حراما اذا استعمل له الثواب دون يفته كما قلنا بشيء اما اذا اراد هو ان يزيل هذه المنقبه عن نفسه وان يزيل هذه الفضيله التي خفه الله تعالى بها من سائر الامم فانه لا يلتقي لدرجه الحلمه ويبقى على درجه الكرامه واما السنه الثانيه من سنن الوضوء فهي التسميه اوله في خبر النسائي باسناد جيد عن أ ن ا رضي الله تعالى عنه قال طلب بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا أ ي طلبوا ماء يتوضا به فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أ ح د منكم ماء ف أ ت ي ب م ا ء فوضع يده في ا ل إ ن ا ء الذي فيه الماء ثم قال ت و ض أ و ا ب س م الله اي قائلين ذلك ف ر أ ي ت الماء يفور من بين أ ص ا ب ع ه حتى ت و ض أ نحو سبعين رجلا ولما رواه النسائي وابن خزيمه ت و ض أ و ا بسم الله أ ي قائلين بسم الله ولذلك نص الفقراء على أ ن ا ل ت س م ي ة س ن ة في أ و ل الوضوء هذه أ ح ا د ي ث خ ا ص ة في الوضوء بذاته ولكن هناك أ د ل ة ع ا م ة كل أ م ر ذيبان لا يبدأ فيه الله يبدأ ببسم فيه ولكن أكثر وفي رواية أقطع أجرم رواية رواية وفي وفي ت تدل على س ي التسمية في ة الوضوء أول ولكن دلالتها ليست ن ص ي ة و إ ن م ا هي من قبيل الدلالات ا ل ع ا م ة و أ م ا ا ل د ل ه التي ذكرناها فهي د ل ا ل ة خاصه ولذلك ل اختصر أصحابنا رضوان عليه وسلم على هذه ا ل أ د ل ة ا ل خ ا ص ة ولم يذكروا تلك ا ل أ د ل ة ا ل ع ا م ة ل أ ن د ل ا ل ة الخاص أ ق و ى من د ل ا ل ة العام فلسنا إ ذ ا معنا وجد د ي ل على ل خاص ا م أ ل ل ة ف ب ح ا ج ة بعد ذلك أ ن نلجا إ ل ى العمومات و ا ل أ د ل ة التي تستعمل و ا فيها ولماذا توضعوا توضعوا ولماذا لم عليه الصلاة قال الله قائلين الله باسم باسم لم يجب نبي تجد ا ل ت س م ي ة بناء على ا ل ق ا ع د ة ا ل ا ص و ل ي ة القائله لان ايه ل للوجوب الأمر للوجوب. قال ذ ي ص ر ف عن الوضوء ج و و ب أن آية ا ل التي حددت أ ر ك ا ن الوضوء وفرائضه على التثمية فالتثمية ليست ب ولذلك حملنا ما ورد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الامر ب ا ل ت س م ي ة في الوضوء على الندب ولم نحمله على الوجوب جمعا بين ا ل ا ج ل ه واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه قال لا وضوء لمن لم يسم الله فهذا ضعيف وافضل ا ل ت س م ي ة ان يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول بعد ذلك الحمد لله على ا ل إ س ل ا م ونعمته الحمد لله الذي جعل الماء طغورا فان ترك ا ل ت س م ي ة في أ و ل الوضوء أ ت ى بها في أ ث ن ا ئ ه فيقول بسم الله على أ و ل ه و آ خ ر ه ثم يقول ذلك في ا ل ت س م ي ة وقياسا عليها لما رواه الترمذي أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م فليتكو اسم الله تعالى فان نسي ان يذكر الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله و آ خ ر ه فقاس ل أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم الوضوء على الاكل لان التسميه مندوبه في كل فاذا تركها في اوله اتى بها في أ ث ن ا ئ ه و ا ل ش ل ه الثالثه قلت كفيه الى كوعيه قبل المضمضه وان تيقن طهرهما او توقا من ابريق او حنفيه كما ن ت و ض أ نحن اليوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ف إ ن لم يتيقن طهرهما ينجب له أ ن يغسلهما ثلاثا ف إ ن لم يتيقن طهرهما قال كره له غمسهما في الدين يُكْرَهُ ه ايكره له أن وكانت ا ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة من المحتمل أ ن تكونا طاهرتين ومن المحتمل أ ن تكونا وقعت عليهما نجاسه عليهم في هذه ا ل ح ا ل ة يكره له غمسهما في الاناء الذي فيه ماء قليل لانه يؤدي إ ل ى تنجيسه س ه ما في الإناء في قبل غسلهما ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغمس يده في ا ل إ ن ا ء حتى يغسلها ثلاثا ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده وهذه ك ن ا ي ة ل ط ي ف ة من النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل ح ا ل ة التي يمكن أ ن تؤول إ ل ي ه ا اليد في ح ا ل ة النوم وذلك أ ن ا ل م س م ي ن في الصدر ا ل أ و ل وفي كل زمان ومكان يستعملون ا ل ح ج ا ر ة بالحجارة والحجارة يستنجملون قلنا كما م ا ت ز ي ل ا ل ن ج ا ن من ا ل ه ا ت ج ف ف ه ف إ ن تعرق الانسان من وهو نائم ربما يحدث له ما يتبعه لان يحتك ف إ ذ ا احتك ا ل إ ن س ا ن تتلوث يده بهذه ا ل ح ا ل ة بالنجاسه فاحتياطا بمثل هذه ا ل ح ا ل ة ج د ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الإنسان ان ل إ س ا ن أن يغسل يديه قبل أ ن يغمسهما في ا ل إ ن ا ء حتى ت ك و ن طاهرتين وحتى يكون متيقنا ً من أ ن الماء الذي توضا ب ه ل م يطرا عليه ما يؤدي إ ل ى تنجيسه ومن سنن الوضوء ا ل م ض م ض ة والاستنشاق لحديث مسلم ما منكم من أ ح د يقرب وضوءه ثم يتمضمض و ي ت ن ش ق و ي ت ن ث ر إ ل ا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع ن ا و ل ن ا ل م م ض ض ة واما ق ك ي ف ي ة ا ل م ض م ض ة والاستنشاق لو ت ن ظ ض ا ل إ ن س ا ن على أ ي ك ي ف ي ة ي ز ئ ويحقق ا ل س ن ة ولو استنشق على اي ك ي ف ي ة يجزمه ويحقق ا ل س ن ة ولكن هناك كيفيه افضل من كيفيه اخرى وفي ا ل ك ي ف ي ا ت التي معنا الان في المنهاج خلاف بين الامام النووي والامام ب الرافع في التفضيل وليس في اصل السنيه قد اتفق على ان ا ل م ض م ط ة والاستنشاق س ن ة ولكن ما هي ا ل ك ي ف ي ة الافضل ولكن يقول إ ن س ا ن أ ن ي ت ب ع ه ا ق ا ل ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي رضي الله ت عنه ا ل ى ع و ل ه م ا أفضل أي أ ن ه ي ت م تتصل ب ه ذ كيفية ا ل ف ص ل م ا ه ولكن ف في ي يستفيد ة ثلاثا غ غرفة ر ف ي ت م ب م ن ه ا ث ل ا ث م ر ا ولا ت شك أن لابد أن تكون في هذه الحالة لابد ان ل ل لابد ح ا ة أ تكون ك م ي ة الماء ك ب ي ر ة و إ ل ا لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتمضمض ثلاث مرات من غ ر ف ة و ا ح د ة لابد أ ن تكون كفه ك ب ي ر ة ولابد أ ن تكون ك م ي ة الماء في كفه ك ب ي ر ة قال ثم ي أ خ ذ غ ر ف ة أ خ ر ى ويستنشق منها ثلاثا وبناء على ذلك تحظى ا ل ك ي ف ي ة ا ل أ ف ض ل ب ا ل ن س ب ة ل ل م ض م ض ة والاستنشاق ويبالغ فيهما غير ا ص ا ئ م لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن أو صحها ابن ابن اذا ل ت و ض ع ت فابلغ في المضمضه والاستنشاق ما لم تكن صائمه فاذا كان الانسان صائما الافضل من لا يبالغ في المضمضه والاستنشاق خ ش ي ة ان يسبق الماء يتبق الى ج ولحديث ف ه ويؤدي ى افطاره و ل لقيط بن صبور اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ة ف ذ وهذا ا كان انسان صائما المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهذا الحديث الثاني رواه الامام يكره وصححه في الترمجي وغيره له هو、بغيره. ف إ ذ ا ا ل ك ي ف ي ة المفضله عند ا ل إ م ا م الرافع أ ن ي أ خ ذ غ ر ف ة يتمضمض منها ث ل ا ث ة و أ ن ي أ خ ذ غ ر ف ة ث ا ن ي ة ويتمضمض منها ث ل ا ث ة الامام النووي رحمه الله تعالى خالف امام ل إ الرافعيه هذا فقال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله قلت ا ل أ ظ ه ر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم ي ت ن ش ق والله أ ع ل م هذه ا ل م س أ ل ة من ا ل أ م و ر التي خالف بها النووي الرافعي فمن كان منكم يجمع مخالفات النووي الرافعي فيوضت هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ى تلك المسائل إمام إمام يتمضض من أن من الرافعي الأولى ثلاثا من الثانية ثلاثا إمام النووي قال لا الأفضل ثلاث شعل أفضل للوضوء يختلف ذلك غرفتين غرف كيفية في ويستنشق أن أن يأخذ ثلاث غرف. يتمضمض من ا ل أ و ل ى و ي ت ن ش ق ويتمضمض من ا ل ث ا ن ي ة و ي ت ن ش ق ويتمضمض من ا ل ث ا ل ث ة و ي ت ن ش ق قال هذه ا ل ك ي ف ي ة أ ف ض ل من ا ل ك ي ف ي ة التي ذكرها ا ل إ م ا م الرافع ل ص ح ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ر ي ح ة في ذلك كما قال الإمام رحمه قال النووي الله تعالى قال ولم يرد في الفصل شيء كما قاله ابن صلاح و إ ل ا م ا م النووي اي أ ن ه ي أ خ ذ غرفه يستنشق منها ثلاثا فيفصل غ ر ف ا ت ا ل م ض م ض ة عن غ ر ف ا ت الاستنشاق أو غرفة عن غرفة قال لم يرد في المضمضة الاستنشاق قال البطل لم عن بين الغرفتين ل ل م ض م ض ة والاستنشاق دليل كما ق ا ل و ا ا ل إ م ا م ابن ا ل صلاح والامام النووي رحمه الله تعالى وقد ورجت بالجمع بين والاستنشاق وأيا الأحاديث غرفة من الغرفات بالجمع الصحيحة المضمضة الثلاث كل بين في من كان وعلى أي ا ل كيفيتين تمضض م ا ل إ ن س ا ن أ فانه يكون قد حقق أ ص ل ا ل س ن ة ولكن الخلاف في ا ل أ ف ض ل من هذه الكيفيه ا ت و ن أن ثلاثاً وبعد ذلك أن يستنشق وبناء يكون ا ثالثة ألا ثلاثا بثلاث ثلاثا بثلاث لمعا ك كيفية ذلك ذلك وهي يتمضمض غرف وبعد وتمضمض ست مرات قد أخذ بالثلاث بالثلاث الأولى ثلاثا والتنشق الثانية ثلاثا هذه ك ي ف ي ة ث ا ل ث ة في المضمضه والاستنشاق ب أ ي ك ي ف ي ة أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن يحقق أ ف ل ا ل س ن ة ولكن الافضل الخلاف بين الامام النووي وبين الامام الرافع في ا ل أ ف ض ل وباتفاق النووي والرافع هذه ا ل ك ي ف ي ة الثالثه ة التي ا ذ ك ر ن ا وهي أ ن ي أ خ ذ ثلاث غرف للمضمضة يتمضمض منها ثم ي أ خ ذ ثلاث غرف يستنشق منها هي آ خ ر هذه الكيفيه من حيث ا ل أ ف ض ل ي ة ف ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى بلال على ر أ ي امام النووي وعلى ترجيحه ان ي أ خ ذ ثلاث غرف يتمضمض من كل ويستنشق أ ن ياخذ غرفتين ي ت م ض ض من ا ل أ و ل ى ثلاثا و ي ت ن ش ط من الثانيه ثلاثا و ا ل ت ر ة ا ل ث ا ل ث ة في ا ل أ ف ض ل ي ه ان ياخذ سته غرف بالثلاثة الأولى ثلاثا بالثلاثة الثانية ثلاثا وهذه ا ل ك ي ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة التي اعتبرها ا ل إ م ا م النووي والرافعي في آ خ ر المراحل من حيث ا ل أ ف ض ل ي ة ه ي التي يجري عليها الناس اليوم في مختلف وعلى تغير وتقلب والأيام الناس الأمطار الأزمن والأعصار مختلف وعلى وتقلب فالناس جروا على هذه الكيفيه وهو الذي يستعمله اليوم ا ل ج ب ا ر والصغار والفقراء وغيرهم بناء على أ ن ه ذ ا ت ح ق ق بها الخصوم وبناء على م خ ت ا ر ه غير أ ص ح ا ب ن ا من أ ص ح ا ب المذاهب ا ل أ خ ر ى رضوان الله تعالى عليهم ومن سنن الوضوء ت ف ف ي س الغسل والمسح ت ت ب ا ع ا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم م ر ة م ر ة أ ي تمضمض م ر ة و ا س ت ن ش خ م ر ة وغسل وجهه م ر ة وغسل يديه م ر ة هكذا في كل أ ع ض ا ء الوضوء وقال هذا وضوء لا ي خ ب ر الله الثلاثه بدونه أ ي هذا هو المفترض و ت و ض أ مرتين مرتين أ ي غسل كل ع ض من اعضائه مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر و ت و ض أ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل أ ي هذه ا ل ك ي ف ي ة المثلى و ا ل أ ف ض ل في أ د ا ء الوضوء ف ا ل ت س ل ي ت س ن ة من س ن ة الوضوء اتباعا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلو غفى يضاعف والأفضل يفعل فإذا الإنسان مرة صحيح ولو العضو الله له أن يفعل ثلاثا عن الثلاث وقع في الكراهة لاتزيادة النقصان توضى وضوه توضى وقع مرتين مرتين مرتين مرتين زاد نجر أن عن مرة صحيح في أخت فكما ان الانسان يسيء بالنقص كذلك يسيء بالزياده لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد أ اساء وغلم ا النووي في إنه صحيح إ ذ ا نقص متعمدا فقد أ ث ى لكنه ما يعاقب ما يعاقب ل أ ن ه مندوب و إ ذ ا زاد عن الثلاث ايضا ما يعاقب ل أ ن ه مكروه و ا ل ز ي ا د ة فيها إ س ا ء ه ل أ ن فيها إ س ر ا ف هذا إ ن م ا يكون عند ا ل إ ن س ا ن المتعمد الذي عرف أ ن ه غسل ثلاثا وزاد عليها ف إ ذ ا زاد عليها عامدا عالما وفي زعمه أ ن الاربع ا ف ض من الثلاث ولكن ا ي ع ب ا يكون هناك ا ش ي ا ل يجب ا يكون هناك اشياء ي ب ان يكون هناك ا ش ي ا ل يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون ه ن ا م اشياء ي ج ف ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون ه ل ا ك اشياء ل ج ب ان ا ك و ن هناك ا ة ي ا ء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون ه ن ا ل اشياء ي ج ان يكون ه ا ل س ل ا م م ا ف ع ل و ن هناك أ ش ي ا ء م ج ب ا يكون ا ل ر ا ب ع ة ب ن ا ء على ظ ن ه أ ن ا ل ث ا ل ث ة لم تتحقق ل ه ن س ل مرة ثم غسل ث ا ن ي ة وغسل ث ا ل ث ة وفي ظنه أ ن ا ل ث ا ن ي ة التي فعلها لم تقع موقعها أمر ما أو ما أن لامر ث ي ة التي فعلها ل تقع موطعها م أ ما في هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون قد اتاها ظلم إمام أبو الشرازي رضي الله ل ن في ولا م من ا أ ي م يتوضأ ع ل ى النهر ثلاث فتوضأ م ر مرة رابعة أو مرة ا وزاد خامتة ت يتوضأ أو عن فمر إ ل ي ه عليه احد الشباب أ ح د ا ل أ ش خ ا ص الذين لا يعرفونه فقال الا تستحي يا شيخ ت ج د على الثلاث والنبي عليه الصلاه والسلام قال فمن زاد أ و نقص فقد أ س ا ء وظلم فقال له صحيح. الذي تقوله صحيح فلما انصرف الرجل قال له الناس ماذا قلت له فقال قلت له كذا وكذا فقال الا تستحي هذا شيخ المسلمين في بغداد هذا أ ك ب ر علماء المسلمين في عصره فرجع إ ل ي ك و ق ا ل و ا يا سيدي لقد أ خ ط ا ت وما كنت أ ع ر ف ه ف ق ا ل و ا يا بني أ ن ت قلت حقا و أ ن ا قلت حقا أ ن ت قلت لي فمن زاد عن الثلاث فقد اتاها وظلم وهذا حق س ل م ن ب ي عليه الصلاه والسلام وانا قلت لك لو تحققت لي الثلاث لما زدت عليها و أ ي ض ا أ ن ا قلت حقا ل أ ن ه كان م و س و ف ا فظن ان الثالثه لم تقع موقعها فغسل رابعه لا يريد بذلك ا ل ز ي ا د ة على فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا في ظنه ان الثالثه لم تقع موقعها فعمل ا ل ر ا ب ع ة احتياطا ف ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن ان يثلث الغسل والمسح وهذا كله في ا ل ز ي ا د ة والنقطه اذا اتى بها ب ن ي ة الوضوء أ م ا لو ت و ض أ ثلاثا وقال نويت التبرد زاد عليه ا ر ا ب ع ة و خ ا م س ة وعشره ليس ب ن ي ة الوضوء و إ ن م ا ب ن ي ة التبرد فهذا لا شيء فيه قطعا باتفاق العلماء و ي أ خ ذ الشاك باليقين إ ذ ا شك لا ترانا غسلت مرتين أ و ثلاثا ي أ خ ذ باليقين الثنتان يقينا ي قد فعلهما فيبني على ما استيقنه و ي ط ر ح الشق يعمل ا ل ث ا ل ث ة ويندب له من سنن ان ل و و ض ء ي د ب له ان يمسح كل ر أ س ه اتباعا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وخروجا من خلاف الامام مالك الذي اوجب على الانسان ان يمسح كل ر أ س ه كما بينا ذلك عند الكلام على واجب المسح في الراس ح اذنيه أ ن يمسح ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير الماء الذي استعمله ل ر أ س ه ل أ ن مسحهما س ن ة م س ت ق ل ة وليست س ن ة ت ا ب ع ة ل ل ر أ س بناء على أ ن ه م ا عضوان مستقلان ليسا من ا ل ر أ س وليسا من الاذن ذ إ قلنا الرأس الرأس ل إنهما من ا فمسح عمسح يجدو ولكنهما عضوان مستقلان ه م من ا ا ل وبناء ج ه و ع ض الفقهاء قال ه م من ن الرأس ا و ب على ذلك قال اصحابنا يندب للانسان خروجا من الخلاف اذا غسل وجهه ان يغسل الاذنين واذا ان معه الاذنين وان يمسحهما مسحا ثالثا مستقلان أو يصيب الماء الأذنين من من مستقلان أن بماء جديد ن ليستا من الرأس أن الوجه ينذب يمتحهما غير الماء الذي استعمله لراسه ف إ ذ ا ع س ر عليه ان ي م ت ح ر أ س ه كله لما يوجد على ر أ س ه من عمامه أ و غيرها قال يجوز له أ ن ي م ت ح مقدم ر أ س ه ويتم بعد ذلك المسح على العمامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ف م ت ح بناصيته وعلى عمامته صلى الله عليه وسلم ومن الوضوء سنم الرحلة تخذل الكفة نحن حينما تكلمنا على غسل الوجه قلنا إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ك ث ت ا ن ما يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يغسل باطلا أ ن ي غ س ل الماء إ ل ى البشره بل يبكي غسل ظاهرها ف إ ذ ا غسل ظاهرها يندب له أم يخلل ان يخللا لحيته و م روا أ ب و د ا و د أنه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم كان إ ذ ا ت و ض أ أ خ ذ كفا من ماء ف ا د خ ل و ا تحت حنكي فخلل به ل ح ي ة وقال هكذا امرني ربي وينجب يكون وجهه التخليل ثلاثا مع كل غفلة يخلل يغفل وجهه ولحيته ثم يخللها ثم يغفل ثانية أن ثلاثا الماء بكفه اليمنى كل غفلة ثم مع ثم مرة ويأخذ الماء بكفه اليمنى فيندب له تخليل اصابعه أن يخلل أصابع لخبير لقيط رضي الله ت عنه ا ل ى ع السابق قالوا وخلل, بين وخلل بين الاصابع أ و بالغ في الاستنشاق الا أ ن تكون صائمه فيندب له ان يخلل بين اصابع يديه و اصابع الرجلين و أ م ا ك ي ف ي ة ت خ ل ي ل أ ص ا ب ع اليدين ف ي ن د ب أ ن يكون من ظهر الكف ب أ ن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأن و أ ن يدخل ا ا ل أ بعضها ب ع ببعض وهذه فيها كفه كفه هذه يستريحها إذا الكفية المفضلة بخلاف الكفية التي يضع فيها كف بطن اليسرى على بطن اليمنى قال أن هذه عادة الإنسان إذا أراد على لأن كف يضع بطن بطن أن فانه يشدك اصابع يديه بعضها ببعض هذه عاده فحتى تخالف العباده العاده نزل للانسان ان يخلل اصابعه ا ب ع يده اليسرى في ي د ا ل ي من ى من الخلف ي يده اليسرى اصابع العبادة الخلچ من وقد راوا الدار القطني والبيهقي باسناد جيد كما قاله الامام النووي في شرح المهذب عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضى تخلل بين اصابع قدميه ثلاثا ثلاثا وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت فاذا استخليل باصابع اليدين وباصابع الرشدين ع لما ى اليسر كل في عضوين يسنوا غ ه معا اي اليدين في وفي ل رواه ج ل ي ن ن يقدم ي د ابن ل ي يده اليسر ق ل وضوه سنة خزيمه وحبان في صحيحيهما اذا ت و ض أ ت م ف ا ب د أ و ا بميامنكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام ن في شانه كله في تناوله وترسله ف ي وفي كل شان من شؤونه صلى الله عليه وسلم و ر ف ا ل إ ب ط وحرق الراس والسواق ودخول المسجد والتحلل من ا ل ص ل ا ة و م ف ا ر ق ة الخلاء كل هذه ا ل أ م و ر الإنسان ي ب د أ فيها باليمين قبل اليسار و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م و ر ا ل م س ت ق ذ ر ة مثل دخول الخلاء مثل الاستنجاء مثل الامتخاص مثل خلع اللباس إ ذ ا تقدر هذه ا ل أ ش ي ا ء ي ب د أ فيها باليسار و أ م ا ما ي س ن غسمهما معا أ و ب س ح ه م ا معا مثل الوجنتين. من ث ل ل ا و ج ت ي ن اراد ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوضا ويغسل وجهه ما يندب الا ان يغسل الشق ا ل أ ي م ن قبل الشق الايسر أ ي ر و إ ذ أراد أن, أن م ى لأنه م الا ا ع ض و ل و اذا ح د إلا إ كان أ ق ط ع اليد لنفترض أ ن ه كان ت يده اليسرى م خ ط و ع ة أو ي د ه لا يستطيع ان يغسل وجهه د ف ع ة و ا ح د ة قالوا في هذه الحاله ة الافضل ان ي ب د أ بغسل الشق الايمن من وجهه ثم غسل الشق الايسر من وجهه كما لو اراد ان يغتسل وجسد الجنوب كالغضب الواحد كيف ي ب د أ يغسل اولا شقه الايمن وبعد ذلك يغسل شقه الايسر لانه لا دليل إ ل ى غسل العضو دفعه و ا ح د ة مره واحده وكذلك الوجه اذا اراد ان يغسل وجاوب تلتا يديه وهما سليمتان غسله ودفعه واحده فاذا كان اقطع واراد ان يبدا باحد الشقين فالبدء بالشق الايمن اولى من البدء بالشق الايسر ويندب للانسان ان يطيل غرته بغسل زائد عن حد الواجب في الوجه من جميع ج و ا ن ب ب أ ن ي ق ت ل جزءا من ر أ س ه و أ ن ي ق ت ل جزءا من ف ف ح ة العنق وينجب لو الواجب والرجلين يطيل تحجيله في اليدين أن عن بغتل بأن يقتل زائد يديه حتى ي س ر ع في, في التاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بخبر البخاري ومسلم ان امتي يدعون يوم ا ل ق ي ا م ة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ولخبر مسلم أ ن ت م الغر المحجلون يوم ا ل ق ي ا م ة ب إ س و ا غ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله أ ي يغسل ز ي ا د ة عن القدر الواجب في وجهه وفي يديه ورجليه ف ي ومن مكثرات الذنوب والخطايا أ ن ي س ب غ ا ل إ ن س ا ن ا س و ا غ الوضوء على المكاره ان يكون الجو شديد ا ل ب ر و د ة مثلا ومع ذلك يغسل الانسان يديه ورجليه و و ج ه ه يعمل اعمال الوضوء و ي س ب ر الوضوء يغسل يديه حتى يشرع في, في الساق ويغسل وجهه ويغسل جزء ا من ا ل ع في ه ذ ا ا ل و ق ت و ف ي ه ذ ه ا ل ح ا مكفرات الذنوب والغطايا زيادة ا ل ة من ع ت ا ل الغرة والتأجيل يعتبر هذا م ن مكفرات الذنوب والخطايا. الوضوء على ومن ا ا ا إضباغ الوضوء ا ل على ل خ ط ي ك ا ر و م سنن الوضوء ا ل م و ا ل ا ة و ا ل م و ا ل ا ة ه أ ن يغسل المتوضئ ا ل ع ض و ا ل ث ا ن ي ة قبل أ ن يجف العضو ا ل أ و ل أ ن يغسل يديه قبل أ ن يجف وجهه و أ ن يمسح ر أ س ه قبل أ ن تجف يداه و أ ن يغسل رجليه قبل أ ن يجف ر أ س ه وهذه ا ل م و ا ل ا ة كيف نعتبرها من المحتمل أن يكون الإنسانه لحرارة عالية عنده بمجرد عنده حمى وربما ض ع على الماء يده ي ت ب خ ر كان ا ل أ م ر على العكس يكون ا ل إ ن س ا ن بارد الجسم في جو رصد جدا اذا وضع الماء على عضه ما يجب نصف س ا ع ة ربما يكون محمول في زوجات و إ ذ الموالاه كان ع ى العكس س ج ه بارد ج و ر منفرئ طيب ل بالماء ل ر ط و ب ة ا و ا ما استعداد ء عنده لا ت ر ي يجب يجب د ما ما ما سنعمل الموالاة الطرصة ستاعة قال لا إنه بعضوه أ خ ذ لا بالحاله ا ل أ و ل ى ولا بالحاله ا ل ث ا ن ي ة ا ل م و ا ل ا ه ينظر فيها إ ل ى غسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الاول أ و ل خريطة ع ت د ا الزمان ل ا ا ع ت د البذاج جسمه أن يكون جسمه معتدل باعتدال الهواء لا يكون جاف ولا يكون رطب ما هو الزمن الذي يستغرقه العضو حتى يجف باعتدال الزمان و ا ل ن ز ا ج والهواء ا ل زمان م ن ط ف و شتاء و ا ل ن ز ا ج من حمى وغيرها والهواء من جفاف وغيره ما ا هي لنفترض م د ة ان ا ل م د ة التي يستغرقها ل ع ض و حتى يجف في الحالات ا ل ط ب ي ع ي ة ثلاث دقائق إ ذ ا يندم ل ل إ ن س ا ن أ ن يغسل عضوه الثاني قبل مرور دقائق ا ل س ل ا م ف إ ذ ا ما غسله بعد ذلك ولو كان العضو مبتلا ل غ ط و ب ة الجو نعتبره قد ترك الموالاه ف إ ذ ا الموالاه م ن د و ب بهذه الضوابط ان يغسل العضو ا ل ث ا ن ي ة قبل جفاف العضو ا ل أ و ل باعتدال المزاج والزمان والهواء وهذا تقديري ما استطيع ان اربطه ربما يكون, يكون بثلاث دقائق المهم أ ن الزمن المقدر يندم له أن ل ا يتجاوزه ف إ ذ ا تجاوز الزمن الذي يقدر بهذه الضوابط عند ذلك ي ق و ل كثره الموالا ح ا ل ل تعالى ل ه ذهب ا في ق د م في القديم مذهبه م ا لأن ل و ا ل ا ة واجبة ل م ا رواه ابو داود رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يصلي وفي قدميه لمعه قدر الدرهم لم يصب الما ا رجل ل ع فامره ان يعيد الوضوء و ا ل ص ل ا ة استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه من هذا اي في د ا ل مذهله القديم في انه لو لم تكن ا ل م و ا ل ا ة و ا ج ب ة لقال اغسل قدميك واعد صلاتك ولكنه ا م ر و ان أ يعيد الوضوء و أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة قال أ ن ا ل م و ا ل ا ة و ا ج ب ة وبعد أ ن صلى طبعا جبت العضو لم تحدث الموالاه فالموالاه ف ر ض بناء على هذا ولذلك امره ب أ ن يعيد الوضوء و أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة و أ م ا في الجديد فقد خالف هذا ف ق ا هذا مذهب مالك ا ل م و ا ل ا ة و ا ج ب عند مالك وعند ن ا ف ي ا ل ق د ي م في الجديد قال ا ل م و ا ل ا ة س ن ة دليل الجديد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم توضا في السوق فغسل وجهه يديه ومسح ر أ س ه فدعي إ ل ى جنازته فيصلي عليها ف أ ت ى المسجد فمسح على خ ف ه وصلى عليها ثلاث الوضوء في السوق و قال ى الامام م لن يصلي ل ولن ا وضوءه ف ل م دخل ل ا الشافعي م ا رضي الله ت عنه ا ل ى ع و ب ي ن ه م ان تَفْرِيقٌ كَثِيرٌ أي أ الزمن بين و ض و ء ه في السوق وبين ذهابه الى المسجد زمن طويل يخف معه العضو في الاحوال ا ل ع ا د ي ة والذي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع ذلك لم يعد و ض و ء ه فلو كانت ا ل م و ا ل ا ة و ا ج ب ة ل أ ع ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه قال وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفريق أي تفريق الوضوء تفريق الأعضاء وعدم ا ل م و ا ل ا ة ولم ينكر عليه أ ح د أ ي من ا ل ص ح ا ب ة وبناء على ذلك كان ب م ث ا ب ة إ ج م ا ع السكوت قال ولانها ع ب ا د ة لا يبطلها التفريق اليسير كذلك لا يبطلها التفريق الكثير كالحج قال هذا حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح ان ل ذ ي فيه أ النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين أ ع ض ا ء الوضوء ف ت و ض أ في أ ع ض ا ء ث ل ا ث ة و أ ت م المسح في المسجد بعد زمن طويل ومن المندوبات الوضوء من من الماء سنن الاستعانة الإنسان أن يترك الاستعانة أن جبل عليه يصب ترك يترك غيره قال لانه ا ل أ ك ث ر من فعله صلى الله عليه وسلم و ل أ ن ه ا ا ل ا س ت ع ا ن ة نوع من التنعم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد و ا ل أ ج ر على قدر النفض بقدر ما يتعب ا ل إ ن س ا ن بقدر ما ينال من ا ل أ ج ر ومن سننه ترك النفض لانه أ ن يرفض يديه بعد ل ل و و ض ء أ يشبه التبرؤ من العباده ة وكذلك النووي نص إمام ن ا أنه يندب له التنشيخ ترك فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض رواه الشيخان قال و الامام ي ن قال النووي في شيخ ط ح ي ش مسلم إ ل التنشيف وعدم ص ل ا ة قال وهذا الذي نختاره ونعمل به و ا ل ك بورود الادله ا ل م ت ع ا ر ض عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التنشيف وفي ترك التنشيف من اجل هذا اختلف أ ص ح ا ب ن ا على أ ق و ا ل ك ث ي ر ة في هذه المساله أ ل ة ذ ي النووي هنا من أنه يكره التنشيف لما فعله النبي عليه المنجيل الذي أختبه أنه أتته لتنسان به هنا فعله الله مثله إمام من لما وسلم صلى الله عليه وسلم ودى الذي به ميمونة ودى رضي تعالى ع ولكنه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ك ن ذهب الامام النووي في صحيح مسلم ولما ثبت من ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى من استعمال التنشيط أ ن ه يجوز للانسان إ ن س أن ي ت ع م ل ه ف ق ل الإمام ل ا و و ي رحمه ان ل ل تعالى مسلم ه ه في صحيح ا ك ف ي الشرع ا فعل ل ت ن ش ي ط وتركه ع ل ه ك م ا أنه ل ه ان فعله جاد وان تركه جاد وقال هذا الذي يعمل به ويفتي به رحمه الله تعالى ولكن الفتوى عندنا في المذهب على ما أ ف ت ى به اهتمام النووي في المنهاج وهو ن ص على أ ن ترك ا ل ت ن ش ي في أ ف ض ل و أ ن ه س ن ة من سنن الوضوء لظاهر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما نصر سنتكلم على هناك ونذكر اتصال آراء الكلام مباحث الوضوء المسألة بالتفصيل فيها العلماء ومذاهمهم مسلم إلى على على هذه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 كتب في رقص ثم ط ب ع بطابع فلم يكسر الى يوم ا ل ق ي ا م ة